إِنَّ Allah سَمِيعٌ بَصِيرٌ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. وإن يَقُولُونَ مِن كَرَمٍ مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يظاهرون من يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْذِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَنَسَّٰ ذَلِكُمْ تُعَظُّونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات. Vallikafirin azab nihid, yoma ybagsuhum Allah jmiyan, fynabeeuh bma amilu, ihcauh Allahu ve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 ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَأْنَهُ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا تَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرسول الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضجرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل للمؤمنين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 Allah bima tamelun habir. Ya ayiha lizina amanu. Izzana ceyt mur resul. Fakdimu bine yedey nejwa cum cedqa.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 فاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْهُ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حَادَّ الله ورسوله وَلَوْ كَانُوا كتب في قلوبهم الايمان واجدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم برضوا عنه. O <laughs>